117. فأسر بعباد ليلا إنكم متبعون 118. واترك البحر رهوى إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون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 الأيات ما فيه بلاء مبين إنها هؤلاء إلى القول لا يقولون إن هي إلا موتة الأولى وما نحن بمشيرين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 113. مولا شيئا ولا هم ينصرون 114. إلا من الله إنه هو العزيز الرحيم 115. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في 122. خذوه فاعتنوه إلى سائل جحيم 123. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم 124. إنك أنت العزيز الكريم إن إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أنين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى وقعهم عذاب الجحيم فضلا من ربك